وقلنا انها لا تجب في الابل حتى تبلغ خمسا فاذا بلغت خمسا ففيها شاه ولا تجب فيها ناقه او ب ع ي د او بنت مخاض لما في ذلك من ا ل م ش ق ة على المالك فاذا بلغت خمسا ففيها شاه فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان فاذا بلغت خ م س ة عشر ففيها ثلاث شياط فاذا بلغت عشرين ففيها أ ر ب ع شياه ف إ ذ ا بلغت خ م س ة وعشرين ففيها م ئ ت مخط ف أ و ل النصاب الذي يجب فيه من ن و ع ه اخراج الذي يجب فيه إ إ ب ل هي أ ن يكون عددها خ م س ة وعشرين فما دون الخمس والعشرين فيها الشياه ف إ ذ ا بلغت خ م س ة وعشرين وجبت ف ي ه ابل إ هذا ب ا ل ن س ب ة لابل ففي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وقلنا بنت المخاض التي لها س ن ة وطعنت في ا ل ث ا ن ي ة وبنت اللبون التي لها سنتان وطعنت في ا ل ث ا ل ث ة ف إ ذ ا بلغت ستا واربعين ففيها ح ق ة وهي التي لها ثلاث سنوات وطعنت في ا ل ر ا ب ع ة ف إ ذ ا بلغت احدى وستين ففيها جذعه وهي التي لها أ ر ب ع سنوات وطعنت في ا ل خ ا م س ة ف إ ذ ا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون و إ ذ ا بلغت احدى وتسعين ففيها ح ق ة و إ ذ ا بلغت مائه واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون وبعد ذلك يصير ا ل أ م ر مطردا ض على ق ا ع د ة و ا ح د ة وهي أ ن ه يجب في كل أ ر ب ع ي ن بنت لبون وفي كل خمسين ح ب ق ه وقلنا إ ذ ا أ ر ا د المالك أ ن يخرج بعير ا ل ز ك ا ة عن دون خمس وعشرين فهذا جائز وجزاه الله خيرا ل أ ن ه دفع الواجب و ز ي ا د ة ويجب عليه أ ن يخرج الشياط ف إ ذ ا أ خ ر ج بعير ز ك ا ة فقد فعل ما أ و ج ب الله عليه و ز ي ا د ة وهذا ينال ز ي ا د ة في الثواب ا وقلنا إذا الإنسان ا ب بنت ل عدم م خ ب أ ن لم تكن م و ج و د ة في إ ب ل ه ف إ ن ه يجوز له أ ن يخرج عنها ابن لبن و ذكر و أ ن ز ل ن ا ز ي ا د ة السن م ن ز ل ة ا ل أ ن و ث ة ا ل م و ج و د ة في بنت المخاض ولا يكلف أ ن يخرج كريمه من, إبله بل يخرج من نوع ابله إ الموجودة عنده فإذا كانت إبله كلها كريمة عند ذلك يخرج منها ك ر ي م ة كما س ي أ ت ي معنا قلنا لكن تمنع ا ل ك ر ي م ة إ ذ ا كانت عنده بنت مخاض ك ر ي م ة ف إ ن ه ا تمنع ابن اللبون الذكر عند ذلك إ م ا أ ن يدفع بنت المخاض ا ل ك ر ي م ة و إ م ا أ ن يحصل بنت مخاض كريمه ة للحاجة ولا اللبون ينتقل إلى ابن اللبون الذكر نحن له الانتقال للحاجة حتى لا ل ابن أجزنا يجزبه ي أن نحن نشق حتى ع أما ويجوز ق د وجدت بنت ا ا ل م خ ض الكريمة فإنها ابن اللبون تبنع و الذكر ويجوز له أ ن ي أ خ ذ الحق عن بنت المخاض لأنه إذا جاز له أن يدفع ابن لبون بدل بنت المخاض في حالة عدنية فأن يجوز له الشقة أولى لأن سلم ولكنه لا يجوز له الشقة أن فأن أن ابن بنت عدنية من أن عن بنت اللبون فيه إذا جاز باب زيادة يجوز يجوز يدفع في يدفع يدفع ي ج وفرقنا ز له ان ي د ع عن الحقه المخاض لا ان الحقه ولكنه له اللبون بنت عن بنت ولكنه لا يجوز له أن يدفع ف في الدرس الماضي بان ابن اللبون فيه ز ي ا د ة ق و ة يمتنع بها من السباع فانزلنا ي هذه ا ل ق و ة منزله ت الفارق ا في ا ل ا ن و ت ة ولكن الحق يستوي مع, مع بنت اللبون في ان كلا منهما يمتنع من اتباع بقوته ا ل ذ ا ت ي ة فلم يعد و للحق فضل على بنت اللبون وبناء على ذلك ما أ ج د ن ا اخراج الحق عن بنت اللبون وأولا وأخيرا ولم الأمر أمر النص نص يد بالحق وقلنا عن بنت ا ب ل اذا لزم الانسان السن ولم توجد هذه السن في ابله فهو بالخيار اما ان ي ف ع د د ر ج ة و ي أ خ ذ جبرانا واما ان ينزل د ر ج ة ويدفع جبرانا فاذا وجبت عليه بنت لبون ولم توجد في ابنه بنت ل ب و ن وكانت عنده بنت مخاض ف إ ن ه يدفع بنت المخاض ويدفع فوقها جبرانا او أ ن ه يقعد فيدفع ح ق ا و ي أ خ ذ جبرانا والجبران نشاتان أ و عشرون درهما والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها والخيار في الصعود والنزول قلنا انه للمالك ويجوز له أ ن يصعد درجتين و أ ن ي أ خ ذ جبرانين بشرط ع د ا م ا ل د ر ج ة الاولى وكذلك يجوز له أ ن ي ن ز ل درجتين مع دفع جبرانين وقلنا إ ذ ا لم توجد عنده ج ل ع ة وهي التي لها أ ر ب ع سنوات وطعنت في ا ل خ ا م س ة ولكنه وجدت عنده س ن ي ة وهي التي لها خمس سنوات وطعنت في ا ل ث ا ل ث ة هل يجوز له أ ن يخرجها عن ا ل ج ر ع ه ام لا يجوز له أ ن يخرجها لو أ ن إ ن س ا ن ا وجبت عليه بنت بخاط ودفع بدلا منها بنت لبون هذا جائز ق ط ع ا ل أ ن ه دفع الواجب ج ا ل ة و ز ي ا د ة ولو وجبت عليه بنت لبون ودفع عنها حقه فهذا جائز حقه وليس حقه أ ن دفعنا حقه فجائز ولو وجبت عليه شقه ودفع عنها جذعه فهذا جائز لانه دفع الواجب و ز ي ا د ة فاذا وجبت عليه جذعه ولم يكن في ابنه جذعه وكانت عنده ث ن ي ة و ث ن ي ة لها خمس سنوات وطعنت في ا ل ث ا ل ث ة ولكنها ليست من ا ث ن ا ن ابن ا ل ز ك ا ة ما اوجبها الشارع اخر الاسنان هي جذعه وبعد ذلك اذا زاد العدد يخرج بنتي لبون او يخرج ثلاث بنات لبون او يخرج ثلاث حقاء جعلنا ق ا ع د ة م ط ل د ة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ولم يرتق الشارع الى ا ل ث ن ي ة ما قال اذا بلغت ابنه كذا يخرج عنها ث ن ي ة فلم يجعل ا ل ث ن ي ة من اسنان ا ل ز ك ا ة فاذا لم توجد عند الانسان الجزعه ووجدت عنده ا ل ث ن ي ة هل يجوز له أ ن يخرجها عن ا ل ج ذ ع ة أ م لا يجوز له ذلك اختلف أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله تعالى عليهم فالامام م س أ ل ة ف الرافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال لا يجوز أ خ ذ جبران مع ث ن ي ة بدل ج ذ ع ة ما عنده جزعه اخرج ث ن ي ة ث ن ي ة أ ك ب ر من ا ل ج ذ ع ة هل يجوز ف ع ه ا ي لو دفعها و ي أ خ ذ الجبران عليها ل أ ن ه دفع السن ا أ ع ل ى أ م لا يجوز إ م ا م الرافع قال لا يجوز إ ذ ا دفعها بدون جبران م ا في مانع ل أ ن ه إ ذ ا كانت تجزئه ا ل ج ز ع ف ا ل ث ن ي ة تجزئه من باب اولى ولكن ما ي أ خ ذ معها جبرانا ل أ ن الشارع لم ينص على هذا وليست من أ س ن ا ن ا ل ز ك ا ة في دبل امام النووي رحمه الله تعالى قال قلت ا ل أ ص ح عند الجمهور الجواز والله أ ع ل م قال ل ز ي ا د ة السن كما في سائر ا في لانها م ر ت ب ل أ أ ع ل ى منها بعام فجازى ك ا ل ج ا ع ه مع ا ل ش ق ة ولا يلزم من انتفاء أ س ن ا ن ا ل ز ك ا ة عنها بطريق ا ل أ ط ف ا ل ه الانتفاء عن طريق ا ل ن ي ا ب ة ف ل م ا إ ذ ا دفعها ولم يطلب جبرانا فقد فعل شيئا حسنا ويتفق الرافعي والنووي على ج و ا ز ي في هذا الدفع وما وراء ذلك لا يجوز عند الجميع ل ان يجوز يرتفع د ر ج ة اعلى من ا ل ث ا ن ي ة و ي أ خ ذ جبرانين وقلنا لا يجوز للانسان ان يستخدم ر ا ونسع شاه وعشر ة دراهم ولكن يجوز له اذا ارتقى درجتين ان ي أ خ ذ جبرانا بالشياء وجبران بالدراهم ف ي أ خ ذ شاتين وعشرين درهما و إ ذ ا نزل درجتين يجوز ل و أ ن يدفع ج ت ي ن و عشرين درهما فالجبران الواحد لا يجزا و لكن الجبرانين يجوز ل و أ ن ي أ خ ذ كل جبران ي ن من نوع هذا كل ما يتعلق ب ذ ك ا ة إ ب ا ي وهناك تفاصيل أ خ ر ى د ق ي ق ة يمكن لكم أ ن تراجعوها في المطولات و في الشروح و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للبقر فنصاب البقر قطعا ً يختلف عن نصاب الابل ف أ و ل نصاب البقر ثلاثون ب ق ر ة و ا ل ب ق ر ة تطلق على الذكر وتطلق على ا ل أ ن ث ى تقول هذا ب ق ر ة وهذه ب ق ر ة ف إ ذ ا بلغ بقره ثلاثين ر أ س ا ً صار عنده ثلاثون ر أ س ا ً من البقر ففيها تبيع واتبيع ل ما له س ن ة ودخل في ا ل ث ا ن ي ة سمي بذلك ل أ ن ه يتبع أ م ه في المرعى وقيل ل أ ن قرنه يتبع أ ذ ن ه اي يساويها ولو أخرج اذا كان الذكر الذي لو زنه يجزئ ف ا ل أ ن ث ى التي لها سنتان تجزئ من باب اولى لان ا ل أ ن ث ى ثمنها أ ك ب ر من ثمن الذكر دائما واذا بلغت ثلاثين فيها ت ب ي ل ف إ ذ ا بلغت اربعين ففيها م س ن ة وهي التي لها سنتان وطعنات في الثالثه وهذا قانون مطرد في البقر أ س ه ل قانون من ق و ا م ي ن ا ل ز ك ا ة في ا ل أ ن ع ا م هو قانون ا ل ز ك ا ة في البقر في كل ثلاثين سبيع وفي كل أ ر ب ع ي ن م س ن ة وعلى هذا فقط ليس ك ا ث ن ا ن أ و كنصب زكاه ا ب ل فيها أ ر ق ا م م ت ف ا و ت ة وما يخرج عنها متباين و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للبقر فالقانون م ض ط ر د في كل ثلاثين تبيع وفي كل أ ر ب ع ي ن م ت ن ا وسميت بذلك ل ت ك ا م ل أ س ن ا ن ه ا والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى اليمن وامرني ان اخذ من كل اربعين بقره م س ن ة ومن كل ثلاثين تبيعا وصححه الحاكم وغيره فلو وجب على الانسان تبيعه وجب ع ل ي تبيعا ولكنه ما وجد تبيعا في بقره ووجد م س ن ة فدفعها هل ي أ خ ذ الجبران كما ي أ خ ذ ه في الابل نحن قلنا في الابل إ ذ ا صعد د ر ج ة أ خ ذ جبرانا و إ ذ ا صعد درجتين أ خ ذ جبرانين وكذلك إ ذ ا نزل دفع فهل ي أ خ ذ الجبران في البقر في ح ا ل ة الصعود قال ما ي أ خ ذ الجبران ل أ ن ه لم يرد لم يرد في البقر ج ب ر ا ن كما ورد في الابل وكذلك الغنم لو ا ر ت ق ى فيها ما ي أ خ ذ جبرانا ل أ ن ه لم يرد و ل أ ن الفوارق في ا ر الكبير يؤدي إ ل ى ف ا ر ق كبير في ا ل ق ي م ة وليس كذلك في البقر وفي الغنم أ م ا ب ا ل ن س ب ة للغنم ف أ و ل نصاب الغنم أ ر ب ع و ن ر أ س ا من الغنم فلا شيء في الغنم حتى تبلغ أ ر ب ع ي ن ش ا ط ففيها ش ا ة و ا ح د ة ج ذ ع ة ض أ ن أ و ث ن ي ة م ع ه ج ز ا ع ة ض أ ن او ث ن ي ة فعل ولا يتعين ان يكون انثى بل يجوز ان يكون ذكرا لان ا ل ش ا ة يطلق على الذكر ويطلق على الانثى وهذه الشاه ليست ل ل ت أ ن ي ث وانما هي ل ل و ح د ة يعني يخرج ش ا ة و ا ح د ة يطلق على الذكر ويطلق على الانثى كما هو الحال في ا ل ا ض ح ي ة يجوز أ ن يضحي بذكر ويجوز أ ن يضحي ب أ ن ث ى إ ذ ا توفرت فيها الشروط وكذلك هنا يجوز له أ ن يخرج عن الذكر ز ك ا ا ة ل ويجوز له أ ن يخرج ا ل أ ن ث ى ف إ ذ ا بلغت أ ر ب ع ي ن ففيها شهر اما أ ن تكون ج ز ا ع ة ض أ ن و إ م ا أ ن تكون ف ن ي ة م ع ل فقد تكلمنا عنها في الدرس الماضي وعلى ضوابطها وفي م ئ ة و ا ح د وعشرين شاتان اذا بلغت شياهه م ئ ة عليها و ا ح د ة م ئ ة وعشر فيها و ا ح د ة م ئ ة وعشرين فيها و ا ح د ة ف إ ذ ا بلغت م ئ ة و إ ح د ى وعشرين ففيها شاتان بالمواصفات التي ذكرناها و إ ذ ا بلغت م ئ ت ي ن و و ا ح د ة ففيها ثلاث شياه و إ ذ ا بلغت أ ر ب ع م ئ ة ففيها أ ر ب ع ة وبعد ذلك في كل م ئ ة ش ي ا ف إ ذ ا بلغت أ ل ف ا ن فيها عشر شياط و إ ذ ا بلغت أ ل ف ي ن فيها عشرون وهكذا قانون م ض ط ر د أ و ل نصابها أ ر ب ع و ن ف إ ذ ا بلغت م ئ ة واحدى وعشرين فيها شاتان و إ ذ ا بلغت مائتين و و ا ح د ة فيها ثلاث وإذا بلغت أ ر ب ع م ا ئ ة فيها أ ر ب ع ش ي ا وبعد ذلك يضطرد القانون في كل م ئ ة إ ن ش ا ء لحديث الذي أمن ر و ا ه ا ا ل ب خ ر ي عن ا ل صلى ل ل ن ب ي ا ه ع ل ي في الجيا في ه وسلم أو ونتكلم الغنى الآن على الأنعام بشكل عام نصاب نصاب نرجع ن ح ن الآن ن ا ت ه ي ن انا م ن ص ب ه ومن المخرج عنها الزكاة في、الذكار. و ل ا ن نريد أ ن نتكلم عنها بشكل عام ف إ ن اتحد نوع ا ل م ا ش ي ة ك ا ن كانت الجبل كلها من نوع واحد ب أ ن كانت كلها م ه ر ي ة ففي هذه الحاله ي أ خ ذ و ا و ا ح د ة من ا ل ج ب ن الموجوده عنده الا أ ن ن ا ذكرنا في الغنم أ ن ه يجوز له أ ن ي أ خ ذ الضان عن المعز عن ا ل ض أ ن فلو أ خ ذ الساعي عن ض أ ن معزا او أ خ ذ عن معز ض أ ن ف إ ن ه يجوز في ا ل أ ص ح بشرط ر ع ا ي ة ا ل ق ي م ة ك أ ن تساوي ث ن ي ة المعز في ا ل ق ي م ة ج ذ ا ع ة ا ل ض أ ن وان اختلف النوع ما كانت نوعا واحدا ف ض أ ن ومعز عنده ض أ ن وعنده معز أو كان عنده من الابن ارحبيه ومهريه أ و كان عندهم من البقر جواميس وعراض يعني اختلفت نوعها خ ت ت ل ف أ و ص او ف ففي ه ق ل ضعيك ع ن ن د اختلفت في ي المذهب ذ إذا من كان الأكثر أكثرها عرابا خ ر ج ا ك كان ا العراب إذا كان أكثرها من تخرج من ج و ي خ ر ج من ا ل ج و ا م ي ف ه ذ ا بتتبل البقر إذا كان إ ذ ا ك ا ن أ ك ث ر ه ا أرحبية ب ا ل ن س ب للإبنة ي خ ر ج و ا أكثرها ي ا اخرج ي ا أ الاغبق ل ل ف ق ر ا هذا قول ضعيف و ا ل أ ص ح ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى أ ن ه يخرج ما شاء مقصصا عليه ا ب ل ق ي م ة عنده أ ر ب ع و ن ب ق ر ة ثلاثون منها عراب وعشر منها جواميس فهو بالخيار ان شاء اخرج عرابا وان شاء اخرج جواميس ولكنه يراعب ق ي م ة فيجب عليه ان يخرج ب ق ر ة فيها قيمتها ث ل ا ث ة ارباع بقره وربع جواميس ا س من ل ج و ا ا ل م و ج و د ة عنده ويكون في ذلك رفق ب ل مالك لا أ و ج ب ن ا عليه من البقر مما يؤدي إ ل ى الاضرار به ولا أ و ج ب ن ا عليه من الجاموس ما يؤدي إ ل ى الاضرار في ا ل ف ق ر ا ء من أ ي النوعين أ ر ا د أ ن يخرج يجوز له هذا لكن بشرط م ر ا ع ا ة ا ل ق ي م ة قال ف إ ذ ا كان عنده ثلاثون عنزا وعشرون عجاء أ خ ذ الساع عنزا أ و ناجه ب ق ي م ة ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع عنز و ربع ن ا ج ة وهكذا يجوز أ ن ي خ ر ج من أ ي النوعين بشرط م ر ا ع ا ة ا ل ق ي م ة بحيث لا نضر بالمالك ولا نضر ب ا ل ف ق ر ة ولا ت أ خ ذ م ر ي ض ة ما يجوز للساع أ ن ي أ خ ذ م ر ي ض ة ما فيه عيب يؤدي إ ل ى النقص في ا ل ز ك ا ة والعيوب خ م س ة هي المرض والعيب الذي ترد به في البيع والذكور والصغر و ر د ا ئ ة النوع فلا يجوز أن يأخذ كانت مريضة إذا ب له س ل ي م ان يجوز أ ي أ خ ذ م ر ي ض ة إ ذ ا كان بقره سليما وكذلك لا يجوز أ ن ي أ خ ذ م ع ي ب ة لقول الله تعالى ولا ت ي م م ا ل خ ب ي ث منه تنفقون إ ل ا من مثلها ب أ ن كانت إ ب ل ه كلها م ع ي ب ة فيها هذا العين عند ذلك يخرج من ع ا م ة إ ب ل ه أ و كانت إ ب ل ه كلها م ر ي ض ة ف إ ن ه يخرج من ع ا م ة إ ب ل ه التي يملكها ولا يؤخذ ذكر عن أ ن ث ى في أ ث ن ا إبل ق ل ن ا يجب عليه ب ا ن م خ ا ض ما يأخذها ا يجزو أن ب ن مخاض يجب علي ه بنت لبون ما يجوز له ان ي أ خ ذ ابن لبون عن بنت لبون يجب علي ه حقه ما يجوز له ان ياخذ حقا عن حقه وهكذا ما يجوز له ان يخرج الذكر الا اذا وجب اين وجب الذكر قال الذكر وجب بعده حالات مرت معنا ل ن ا يجوز اخراج ابن ا لبون ل الذكر عن بنت المخاض اذا اخذه الان يجوز、أخذو. يجوز اخذ ل الحق عن بنت المخاض ولا يجوز أ خ ذ ه عن بنت اللبون ن انثى لان الساعه للوحده وليست للتانيث فاذا اخرج الذكر قبلنا وبالنسبه للبقر اذا كان عنده ثلاثون بقره ففيها سبيع ذكر عند ذلك نقبله فاذا ما يجوز ل ل س ا ع أ ان ياخذ الذكر عن الانثى ولكنه يجوز له ان ياخذ الذكر اذا وجد او كان بدلا ً عن الانثى فيما ورد به النص في ح ا ل ة ابن اللبون عن بنت المخاط او العيق عن بنت المخاط فلا يجوز اخذ الذكر الا اذا كان واجبا ً او تمحضت وادله كلها ذكرانا صارت كلها ذكر عند ذلك يجوز ان يخرجا ذكرا عن الذكور كما يخرج معيبتان عن ا ل م ع ي ب ة وكما يخرج مريضه عن المريضه كذلك يخرج ذكرا عن الذكور واذا كان ت ابله صغيره فانه يخرج صغيره عن الصغار ما يكلف إ ل ا ما يجب الا ابله خمسا فيها جار سواء كانت ابله كبيره ام صغيره يجب علي ان يخرج جاهه مما يجزئ في الاخراج عن الخمس ا ل م وكما ا ا التي ص ف ت ذ ر ا قال و ك أ ن الساعي لا ي أ خ ذ ا ل ك ر ي م ة من ا ل أ م و ا ل بما مر معنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ي ا ك وكرائم أ م و ا ل ه م قال لا ت أ خ ذ الربا في ضم الراء وتشديد الباء قال وهي الحديثة العهد بالنتاج والزان حديثا والناس لبنها وهي يرغبون في شاة كانت او ن أو قال ة الامام الازهري الى و ت س م الى متى لا ن أ خ ذ ه ا م الا في ناقة, إلا ولدت. ما في ناقة إلا ولها د ت ام الى متى قال الى خ م س ة عشر يوما من ولادتها والامام الجوابي لبنوها مواطفات قال الى شهرين. تبقى محترمة لمدة محترمة تبقى يبقى شهرين شهرين له وهذا شيء لا يرجع الى ا ل ل غ ة وانما يرجع الى الواقع فالى متى تستمر بهذه المواصفات بسبب ولادتها فاذا الى يوما وبعد ذلك تغيرت وصارت حادية عند ذلك يأتي كلام الامام الازهري واذا ذلك ذلك ذلك تمرت تغيرت يأتي تمرت تستمر يأتي خمسة وربما كلام الامام عشر شهرين الى وبعد عند عند ا ل ج وسميت ا ر ي و ر ب ا ل أ ن ه ا تربي ولدها قال فلا تؤخذ ا ل ر ب ا ل أ ن ه ا مثل ك ر ي م ة يهتم الناس بها ويرغبون فيها قال ولا تؤخذ اكوله ة ولا حامل تقول ايضا ي الناس ولا ا ح م معروفة ربما تكون أفضل من الكريمة ل افضل فلا تكون تخذ حامل ولا يخذ الخيار يخذ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إ ي ا ك وكرائم أ م و ا ل ه م ولقول عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع بساعيه ولا ت أ خ ذ ا ل أ ك و ل ة ولا الربا ولا الماخض أ ي الحامل ولا فحل الغنم ل أ ن ه يسم به وله شان ويضر أ خ ذ ه بالمال أ م ا إ ذ ا كانت ابله كلها رب ا ف إ ن ه ي أ خ ذ و ا ح د ة منها كما ي أ خ ذ ا ل ك ر ي م ة و إ ذ ا كانت ابله كلها أ ك و ل ة ف إ ن ه ي أ خ ذ واحدا منها و أ م ا إ ذ ا كانت ابله حوامل فلا يطالب بحامل منها ل أ ن ه م أ ن ز ل و ا الحامل م ن ز ل ة الاثنين وهذا كله إ ذ ا أ خ ذ ه الداعي أ و طلبه بغير رضا م ا ل ك ولكن إ ذ ا كان المالك راضيا فلو أ ن يخرج ما شاء من كريم أ م و ا ل ه ولو في ذلك ز ي ا د ة الاجر قال الله تعالى ما على المحسنين من ت ب ي ل وليس هذا زفع الذم عنهم و إ ن م ا هو ز ي ا د ة اجر لهم كل هذا الكلام الذي ذكرناه انما هو في ح ا ل ة الانفراد إ ذ ا كان المالك واحدا وليست له ش ر ك ة مع غيره و أ م ا إ ذ ا كانت له ش ر ك ة مع غيره من الناس ف ا ل ش ر ك ة نوعان إ م ا أ ن تكون ش ر ك ة خ ل ط ة وتسمى خ ل ط ة أ ع ي ا ن ل أ ن ه لا يتميز فيها ملك أ ح د ا ل ش ر ك ي ن عن ا ل آ خ ر ك أ ن اشترك اثنان في شراء م ا ش ي ة من السوء كل واحد منهم دفع أ ل ف دينار واشترياها معا م ئ ة نعجه فهذا المال مشترك بينهما ولا يعرف مال أ ح د ه م ا متميزا عن ا ل آ خ ر لكل واحد منهما جزء من كل شر وربما ي ك و ن م ت ف ا و ي ي ن في المقدار وربما اختلفا ب أ ن كان يملك أ ح د ه م ا ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع ا ل ش ر ك ة والثاني يملك ر ب و ع هذا نوع من ا ل ش ر ك ة والنوع الاخر من ا ل ش ر ك ة او ا ل خ ل ط ة هو خ ل ط ة الجوار لم يشتريا المال معا لم يشتريا الغنم معا لم يشتريا البستان معا وانما كانا متجاورين وصارت ماشيتهما ترعى معا ولهما راع واحد ولهما مكان واحد ت أ و ي إ ل ي ه ا ل م ا ش ي ة ولهما محلب واحد ففي هذه ا ل ح ا ل ة تعتبر هذه ا ل خ ل ط ة ك ا ل ش ر ك ة وتزكى ز ك ا ة المال الواحد في الشروط التي سنذكرها ف إ ذ ا اشتركا ش ر ك ة ح ق ي ق ي ة وهي ا ل م س م ى ب خ ل ط ة ا ل أ ع ي ا ن و خ ل ط ة الشيوع ك أ ن اشتريا مالا واحدا أو مالا واحدا ولم يقتسما هذا المال فلو اشترى كاهل ا ل ز ك ا ة في م ا ش ي ة وكانت نصابا ذ ك ي ا كرجل واحد وهذه عليهما عليهما فإذا الشركة عليهم كأن اشتريا تدفل شاتا نهاية أربعين منهما كأن فيجب أ س ق ل ت عليهما وربما خففت عنهما بان اشتريا ثمانين شاه ف إ ن ه م ا سيدفعان في ن ه ا ي ة الحول شاه واحده ولو اشترى كل واحد منهما أ ر ب ع ي ن لوجب على كل واحد منهما في نهاية, في نهاية الحول شاه فربما ت س ق ل عليهما وربما تخفف عنهما وربما أ س ق ل ت على أ ح د ه م ا دون ا لو آ خ ر كما ل كان منفردا لما دفعا شيئا ً ولوجبت ا ل ش ا د و على صاحب الثلثين ف إ ذ ا ربما أ ث ق ر ت وربما خففت وربما أ ض ر ت ب أ ح د ه م ا دون ا ل آ خ ر على كل ا ل أ ح و ا ل يجب عليهما أ ن ي ذ ك ي ا زكاة ك واحد على النحو الذي رجل ر على ن ذ هذا ه ب ا ل ن س ب ة ل خ ل ط ة الشيوع أو خلطة واما خلطة ل ا ي و ب ا ل ن س ب ة ل خ ل ط ة ا ل م ج ا و ر ة وهي ج ا ئ ز ة بالاجماع كما نقله الشيخ ابو حامد لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر انس كما رواه البخاري لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خ ش ي ة ا ل ص د ق ة يعني لا يجوز للمالك أ و للملاك أ ن يجمعوا المالين ليخففوا ا ل ص د ق ة عن أ ن ف س ه م كما لو كان كل واحد من الاثنين أربعين. فلو اجتمعا و عند ا ل ز ك ا ة يدفعا نساه واحده نهى رسول الله عن هذا أ ن يجمع... يجتمعا ن اجل التخفيف كما أ ن ه صلى الله عليه وسلم ن ن يفرق بين المجتمع الساعي ما يجوز له أ ن ي أ ت ي إ ل ى اثنين ل قد اشتركا في ثمانين ش ا ت ا ً و ي ف ر ق بينهما حتى ي أ خ ذ من كل واحد منهما ش ا ً فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خ ش ي ة ا ل ص د ق ة ولكن بشروط خ ل ط ة الجوار يزكي أ ه ل ه ا زكات رجل واحد ا بشروط قال هذه الشروط ي ف ت ر ط الا تتميز م ا ش ي ة أ ح د ه م ا عن ا ل آ خ ر في المشرب وهو موضع شرب ا ل م ا ش ي ة ولا في المكان الذي توقف فيه عند إ ر ا د ة السقيه ولا في المسرح وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إ ل ى المرعى ولا في المرعى وهو الموضع الذي ترعى فيه وليس المراد ان تجتمع كل الشياه او كل الابل او كل البقر في مكان واحد معين لا ربما يكون عند ا ا ن س ا ن اجشا ما يجتمع في مكان واحد ولكن ما يخفض هذا المكان لغنم فلان وهذا المكان لغنم فلان لغنم كل الغنم ترعى في كل هذه ا ل أ م ا ك ن ربما تكون ا ل أ م ا ك ن م ت ع د د ة و م ت ب ا ع د ة ولكن الغنم شائعه ومنتشره في كل هذه ا ل أ م ا ك ن ما يخصص غنم أ ح د ه م بمكان معين هذا هو المراد باتحاد المرعى المشرب. وكذلك ا ا المشرب ت ح د و يجب الا ت م ي د في المراح وهو م أ و ا ه ا ليلا ت أ و ي كلها في مكان واحد بحيث لا يميز أ ح د ه ا عن ا ل آ خ ر بمكان كما ذكرنا في المرعى وفي المشرب ولا في موضع الحلب ف إ ذ ا لم تتميز ا ل م و ا ج ه بهذه ا ل أ م و ر التي ذكرناها ف إ ن ه ا تزكى ز ك ا ة المال الواحد ويزكي أ ه ل ه ا ز ك ا ة الرجل الواحد قال والقصد بالخلطة المالاني يصير أن المالان كمال واحد لتخف المؤنى وكذلك يشترى اتحاد الفحل ان يكون الفحل واحد ا على ا ل ك ل ف ي ه التي ذكرناها ليس المراد ان يكون فحل واحد في كل الغنم ولكن الفحل م ا يطرق بعضها ما, ي... ما تميز الغنم هذه لا ي ت ر ق ه ا الا فحل فلان وهذه لا ي ت ر ق ه ا الا فحل فلان ربما يكون فيها عشر فحول ولكن شائعه بين كل الغنم وكذلك أ ل ا يميز الراعي في ا ل أ ص ح ب ا ل ن س ب ة ل ل ش ر ط ا ل أ و ل ى متفق عليها و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للشرطين ا ل أ خ ي ر ي ن اتحاد البحر و ا ت ج ا ز الراعي ففي ا ل أ ص ح في المذهب وبه قطع الجمهور في البحر وكثير من الاصحاب في الراعي ق د اتفقا على هذه المواصفات والشروط فلا يفترض أن ينوي ان ل ل خ ط ة ي ع ينويا إذا هذه جاء التاعي المواجد ترعى معا وتحلب معا ا ووجد وتحلب ترعى في م ك ا ح د وتشرب ف م ك ن و ا ح ح د و ف ل ه ا واحد, واحد وبقية ا ل ش ر و ط متوفرة ف ي ه ا زكاها و خ ذ زكاة ا ل ر ر ج ل الواحد ولا ي ش ت ط ان ينوي كل من الشيوع ر النظر ج توجد ل الخلطة لان الواقع توجد الخلطة بغض النظر عن النية قال ي ن عن ولا بغض ت ر ط ن ة الخلطة الأطح في خ ل ل ط ة ا ي و كما تكون في المواشي تكون ايضا في الزروع والثمار وتكون ايضا في التجاره قال خ ل ط ة الثمر والزروع والنقد وعرض ا ل ت ج ا ر ة بشرط الا يتميز الناطور وهو الذي يحفظ الزرع والشجر وكذلك الجرين هو ا ل م و ض ع الذي تجفف فيه الثمار ب أ ن كانا يجففان ثمارهما في مكان واحد وكذلك البيدر ب ا ل ن س ب ة للقمح المكان الذي تدرس فيه الحبوب وتصفى من التبن وبالنسبه ل ل ت ج ا ر ة الا تتميز الدكان فان ي ك و ن في دكان واحد ب ح ا م و ت واحد و أ ن ل ا يتميز الحارث و أ ن ل ا يتميز مكان حفظ المال ك خ ز ا ن ة و ا ح د ة و إ ن كان مال كل منهما لذاوية ما ذكرناه من النصاب هو سبب و ج و ب الزكاه سبب و أ ن ا شرحت في دروس س ا ب ق ة معنى السبب ومعنى الشرط والفرق بينهما كنا السبب ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود يلزم من عدمه العدم ويلزم العدم الوجود والشرط من عدمه من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم شرحت هذا مرات ك ث ي ر ة في الدروس ا ل س ا ب ق ة لا داعي لتكراره النصاب في ا ل إ ب ل والبقر والغنم سبب سبب وجوب ا ل ز ك ا ة في ا ل م ا ش ي ة هو بلوغها نصابا وسبب وجوب ا ل ز ك ا ة في المال بلوغه نصابا وما هو شرطه ما هو الشرط وجوب ا ل ز ك ا ة في المواشي قال يشترط لوجوب ا ل ز ك ا ة في المواشي شرطان الشرط ا ل أ و ل أ ن يمضي عليها ا ل ح و ل ف إ ذ ا لم يمضي عليها ا ل ح و ل فلا ز ك ا ة فيها لما رواه أ ب و داود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ز ك ا ة في مال حتى يحول عليه ا ل ح و ل ف إ ذ ا ملك الانسان مائه ناقه وفي محرم نهايه شهر رجب باعها ما, ما عليه زكاه ة إذا لم يكن تاجرا ا للتجارة وضعها تجارة فيها زكاة التجارة إ ل ا في أ و ل محرم من ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة ف إ ذ ا دخل أ و ل محرم وجبت فيها ا ل ز ك ا ة لكن بالنسبه ل أ و ل ا د ه ا ف إ ن ه تجب فيهم ا ل ز ك ا ة تبعا ل أ م ه ا ت ه م فيزكى الولد بحول أ م ه ف إ ذ ا ملك م ئ ة شاه في أ و ل محرم وفي ن ه ا ي ة ذي ا ل ح ج ة ولدت شيابه ثلاثين شاه فانه يزكي ساتين يخرج ا لانه ت ي ل أ ن عند الحول كان يملك مئه وثلاثين فيزكى النتاج بزكاه الامهات ولو ملك مئه وعشرين في الواحد من محرم واستمرت هذا هكذا إ ل ى نهايه ذي العجه وقبل ان يدخل الواحد من محرم من السنه القادمه في نصف ساعه ولدت ساده أن يجب خ ر أسهاتين ولدت ولو لو لحظة ق ل لحظة ولدت الحاول ما جامت قد يجب علي ان يخرج شاتين ثانية ل و ماتت كان يملك م ئ ة و إ ح د ى وعشرين وماتت و ا ح د ة قبل ن ه ا ي ة الحول ا ب س ا ع ة يخرج ج ا ت ا و ا ح د ة الغنم بالغرم كما يجب علي أ ن يخرج ل ل ز ي ا د ة كذلك يسامحه ا ل س ر ع في ح ا ل ة النقضان ا ل س ر ع ما, ما, ما فرض على الناس هذا ليشق عليهم وهذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ت ا ج و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للملوك م بشراء فلا ف إ ذ ا ملك م ثلاثين ل ا ث ب ق ر ة في اول ل و ا ح محرم د من في أ محرم وفي شهر رجب اشترى لم تلد اشترى إ ذ ا ولدت كنه زكاه ب ذ ك ا ه امهاتها هذا نتاج طبيعي ولكنه اشترى في رجب عشر بقرات أخرى اخرى ش عشر ت بقرات ر محرم ى قال القادمة نهاية السنة في أول محرم السنة أول في في في ج رجب يخرج زكاة يعني ربع متنة. يخرج تبيعا ربع ب وفي يعني العشرة زكاة ر متنة مسنة لأنه مالك مالك. وفي الاربعين ن ل ت ج ي ب مسنه وفي الشهر رجب يخرج الربع ا ل آ خ ر ل أ ن ه مالك ل ل أ ر ب ع ي ن ولكنه ملك ا الثلاثين في المحرم و م ل ك ا ل عشر ة في رجب ففي ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى ي د و ع ا ل ز ك ا ة وفي السنوات ا ل ق ا د م ة يخرج في المحرم ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع م س ن ة وفي رجب يخرج ربع م س ن ة حتى يخرج مسنه عما يملكه、نعم. فلو ادعى النتاج بعد ا ل ح و جاء الساعي إ ل ي ه وجد عنده م ئ ة وثلاثين شاه ق ا ل للساعي والله أ ن ا عندي م ئ ة ما حل في من قال أ ن ا عندي مئه و هذه الثلاثون, الثلاثون ولدت بعد الحول قال صدق بدون يمين ل أ ن ه غير متهم ف إ ذ ا كان متهما معروف ب أ ن ه يدلس أ و ي ك ل ب متهم قال في هذه ا ل ح ا ل ة يحلف يحلفك ويقبل قوله مع اليمين ويصدقه الساعه ولو زال ملكه في الحاول نفس ا ل ن ت ي ج ة كما قلنا ا ل غ ن م بالغرم ولو زال ملكه في الحاول واحد اشترى اربعين شاه في الاول من محرم وفي ش ه ر رجاب باعها او وهب ه او مات ت او مات بعضها فاذا ملك م ر ة ثانيه ي ب د أ حولا جديدا ولو زال م ل ك ه في الحول فعادا و بادل ب ب ث ل ه سالت حولا جديدا هذا هو الشرط الاول ا ذ ا الشرط الاول أن يحول الحول على المواشي والشرط الثاني ان تكون س ا ئ م ة لما رواه ابو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل س ا ئ م ة ابل في اربعين بنت لبون ولخبر انس وفي صدقه ة الغنم ا م في س ئ ت الغنم في, سائمتها. في صدقة ا في سائمتها و ا ل س ا ئ م ة هي التي ترعى بنفسها لا تكلف صاحبها العلل ت أ ك ل في ارض الله و ت أ ك ل من الكلى هذه س ا ئ م ة هذه التي تجب فيها ا ل ز ك ا ة وتقييد ا ل ز ك ا ة ب ا ل س ا ئ م ة يمنع ا ل ز ك ا ة عن غيرها ك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجب ا ل ز ك ا ة في ا ل س ا ئ م ة ولا تجب في ا ل م ع ل و ف ة وهذا هو مقتضى مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة في هذه النصوص ولذلك اشترط الثوم في ز ك ا ة المواشي ف إ ذ ا لم تكن س ا ئ م ة ل أ ن كانت م ع ل و ف ة تكلف صاحبها الغنم ا ل م ع ل و ف ة أ و البقر ا ل م ع ل و ف ة أ و إ ب ل ا ل م ع ل و ف ة هذه تحتاج الى نفقات ط ا ئ ل ة ولا يكاد صاحبها يعطل منها شيئا وبناء على ذلك خفف الشارع عنه في زكاتها فلم يجب عليه الزكاه ة عدفت معظم الحول إذا بن علفة قدر ان عرفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر يعني عرفت يوما واحدا لو ما عرفها لما تضررت ق خراجي ب ف ه ا الزكاة ع ف تجب فيها ا ل ز ك ا ة لكنها لو لم تعرف ث ل ا ث ة أ ي ا م لتضررت فعرفت ث ل ا ث ة أ ي ا م قال هذه ما تجب فيها ا ل ز ك ا ة ولو كانت طلعها ن ت طول الحول سنعلف زيادة يعرفها زيادة ما تجيب فيها ما الزكاة ولو سامت بنفسها ليعرفها لكنها سامت ما يضر ويريد أ ن يعرفها ويريد أ ن اقتناها ليعرفها وله من وراء ذلك منافع فسامت بنفسها ما يضر انه اشتراها في ا ل ع ل ف أ و اعتلفت ا ل س ا ئ م ة أ و كانت عوامل في حرث ونصح ونحوه فلا ز ك ا ة أ ي ض ا فيها في الاصح لما فيها من ا ل ك ل ف ة على صاحبها مما يضر بالمالك لو أ و ج ب ن ا عليه فيها ا ل ز ك ا ة قال و اين أ ي أ خ ذ ا ل ت ا ع ا ل ز ك ا ة قال إ ذ ا وردت ماء أ خ ذ ت زكاتها عنده ت أ خ ذ ا ل ز ك ا ة عند الماء و إ ل ا فعند بيوت أ ه ل ه ا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده ويصدق المالك في عددها إ ن كان ث ق ة و إ ل ا فيعدها الساعي في أ س ه ل مكان يمكنه ع د ه فيها كمضيق مثلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم